فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَتَرَدَّتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَفِ الْكَانِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّثَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آلَ فِذْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُن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 ان كنتم تعقلون قال لئن اتخذت الهه غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنتم من الصادقين وَأَلْقَى عِصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ عَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَتِ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّالُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ